119. وهو الرحيم الغفور 110. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة 111. قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب 112. لا يعزب عنهم إذ قالوا درة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا majestia qui illi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 كُلٌّ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَنَّهُ جِنَّهْ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي عَذَابٍ وَالضَّلَالِ بَعِ افلم يروا ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان شان نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لا ادخلوا في السر واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ولسئلنا الريح اخذوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه ربي ومن يذق منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من حاريب وتماثيل وجفان وجف قليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليهم الموت ما دل لهم على موته الا دابه الا دابه الارض تاكل من ساته فل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 جَنَّتَيْنِ زَوَاتَي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ فِيهَا عَلَيَّالٍ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمْنَا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا فجعلناهم احاديث وامزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صداريشه ولقد صدق عليهم ابليس ظننه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شهر وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض ما له منهم وما له منهم من ضهير ولا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنْ وهو نفتاح العليم قل اروني الذين الحقتم به شركا كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا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 لا بهذا القران ولا الذي بين يديه ولو ترى اذ الظانمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض يرجع بعضهم الى بعض يقول يقول الذين استعفوا للذين استكبروا للذين استكبروا, للذين استكبروا يَذْكُرُونَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا أَن رَّحْمَنًا صَدَّدَنَا عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَهُمْ فَلْكُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ الْمَكْرُ لَيَوْمِ 119. ورسلنا النار أو العذاب 110. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا 111. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 112. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفون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 بكم بالتي تقربكم عند نازل الفاء الا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 de asumir وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِغَطَكِذِبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَلَىٰ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَن وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغَهُمْ عِشْرَانَ مَاتُوا فَتَحْسَبُهُمْ إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَمَا بَلَغُوهُمْ عِشْرَانَ مَاتُوا فَتَحْسَبُهُمْ إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ قل يدا ان تقوم لله مفنا وفرادا ثم تتفكر ما بيص وهو على كل شيء شهيد ما يوحى الي ربي انه سميع قريب ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مَا كَانَ بَعِيدًا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ